وَسِـمِ م م تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ نَتْلُو عَلَيْكَ مِنْ نَبَإِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ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 ونريد أن نجعل الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم أئمتهم ونجعلهم الورثين.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 إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدو وحزنا إن فرعون وهامان وجنوده ما كانوا خاطئين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 إن كادت لتبدي به لولا أربطنا على قلبها لولا أربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصي. فبصرت به عجنو وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدل لكم فقالت هل أدل لكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَيْ تقر عينها وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ولكن اكثرهم لا يعلمون ولما بلغ اشده واستوى اتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين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 فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي قال رب إني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 فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُونَ لَهُمَا قَالَ يَا مُوسَى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 قص المدينة يسعى. قال يا موسى إن الملائة تمرون بك ليقتلوك فخرج فخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائف يترقب. قال رب نجني من القوم الظالمين و لما توجهت القاء مدينا قال عسا ربى قال عسا ربى أي يهديني سواء السبيل ولما ورد ما ثُمَّ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قال ما خطبكما قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل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 أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عادك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجالين قضيت أيما الأجالين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكي فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِمْ كُفُّوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا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 أي يا موسى إني أنا الله أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ اُسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فذلك برهان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوم فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لك ما سلطانه ونجعل لك ما سلطانه فلا يصلون إليك ما بآياتنا أنتما ومن الغالبون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 من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصالِر للناس بصالِر للناس وهدوء ورحمة وهدوء ورحمة لعلهم يتذكرون